Book 2 23 23 23 вивчати замежні мови تعلم اللغات الاجنبيه تعلم اللغات الاجنبيه дзе вывучалі іспанскую мову أين تعلمت الإسبانية؟ أين تعلمت الإسبانية؟ وتكساما ت هل تتكلم أيضا البرتغالية؟ هل تتكلم أيضا البرتغالية؟ تاك، نعم، وأتكلم أيضا شيئا من الإيطالية. نعم. وأتكلم أيضا شيئا من الإيطالية يا ش فيذ المدبر الرزولية أرى أنك تتكلم بشكل جيد جدا أرى أنك تتكلم بشكل جيد جدا مو وبن اللغات متشابهها إلى حد ما اللغات متشبهها إلى حد ماصدوب الرز أستطيع أن أفهمها جيدا أستطيع أن أفهمها جيدارز إابات ت لكن التكلم والكتابة شيء صعب لكن التكلم والكتابه شيئا صعب يا رب لو وما أزال أعمل اخطا كثيرة وما ازال اعمل اخطاء كثيره كلي للاسكه poprawljajte mnie zawždy ارجو ان تصحح لي دائما ارجو ان تصحح لي دائما У вас цалкам добрае вымаўленне. نطقك <натқук> جيد <тамаман> تماما. نطقك جيد تماما. У вас чуват невялікі акцэнт. عندك لكنة بسيطة. عندك لكنة بسيطة. Можна пазнаць, адкуль <от> вы прыехалі. يستطيع الشخص أن يعرف من أين أنت. يستطيع الشخص أن يعرف من أين أنت. яка я ваша ما هي لغتك الأم؟ ما هي لغتك الأم؟ ви هل أنت تتعلم في دورة لغوية؟ هل أنت تتعلم في دورة لغات؟ З якім أي منهج تستعمل؟ أي منهج تستعمل؟ Цяпер я не магу згадаць, لا أعرف اسمه في الوقت الحالي. لا أعرف اسمه في <تصفيق> الوقت الحالي. Я не магу згадаць العنوان لا العنوان لا يخطر على بالي لقد نسيته للتو لقد نسيته.